عن الفاك الدفاع واليوم نتحدث عن هذه الآفة الخطيرة التي لا تعصف بالافراد فقط ولكن تعصف بالأسر وبالمجتمعات وهي آفة إفشاء الأسرار إفشاء الأسرار اولا نوع من الخيانة وافشاء السر حرام على كل إنسان مكلف لأنه ليست القضية عند افشاء السر فحسب ولكن افشاء السر في داخله افت من خيانة الامانه العلماء يتحدثون فيما كتبوا لنا وعلمونا نفر جدرا ان انسانا اصر الي سرا اخبرني بسر ثم مات هذا الانسان هل يستطيع الانسان افشاء سر من مات اولا المسألة تقديريه يعني ما معنى تقديرية الانسان يعقلها يعني يدبر المسألة فيها ويقول هل اذا قلت عن هذا السر الذي افشاه اليه او ارضى به اليه هذا المترفى. اذا كان فيه يعود على المترفى ويعود على صحيح بغضاضة وبتنقيص ولا والسر اذا كان يعني لا يعود عليه بغضاضة ولكن قد يعني ينقص من قدر هذا المترفى اذا ذكرنا هذا السر. فهذا مكروه مكروه ان اتحدث به. اما انه لا يحدث له غضابة لا نقص ولا يحدث له زيادة فهنا يواح. اما ان كان هذا السر يترك اثرا طيبا ويذكر المتوفى بالخير تذكر اعماله بالخير انه كان يصنعه شيئا طيبا ولكن كان هذا مباب السر ولا يعلمه الا هذا المحدث عنه فهذا امر يستحب ان يذكر. لان احيانا يندب افشاء السر للمصلحه العامة. فيوسف عليه السلام تحدث عن السر التي راولته عن نفسها وسر النسوة التي قطعنا اي بيهم. الملك لو كان صدق ما اتهم به يوسف لما ولاه عنده وولاه خزائن مصر فيها في اعوام المجاعه تلك التي كان فيها يوسف عليه السلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان الكفور الخوان هو الذي يخون الامان هو الذي يفسسر ولعل امهات المؤمنين حدث منهم هذا الحدث العجيب واذا سر النبي الى بعض تتواجه حديثة عظمى وهذا امر خطر يحل بالمجتمع. ألا الم تقرأ معي قصة سابت ابن انس لما قال ربي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اعلم مع السبيان اسلم علينا ثم بعثني في حابة. فجئت وغبت. صل بهذا يعني يا ثابت لو كنت حددته لا يعني لا لام نفسه و... ولا وبخ نفسه لانه يظهر ويبشر عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك من ضمن الامانات وحفظ الاسرار من غسل الميت يغسل رجل مثلا صديقا له او اخ له في الله او مسلما فلا يجب ان يكشف اسرار جسده ولا تكشف الأخت أستارة وأسرارة جسد أختها تغسلها لأن من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه خرج من ذنوبك ولدته أمه الإنسان حقيقة الأمر يجب أن يكون ستيرا فلأن الله ستار حليم يجب أن نتخلق نحن بأخلاق ستر العورات وستر الاسرار وعلى كشف الاسرار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قصفا من عنب لياتيكم به فحيل بيني وبينه ولو اتيتكم به لأكل منهما بين السماوات والارض لا ينقصونه شيئا ثم عرضت علي النار فلما وجدت صفعها يعني لفعها يعني وشعاعها تأخرت عنها واكثر ما رأيت فيها النساء اللاتي ان ابتمنى افشين يعني وحدد النبي صلى الله عليه وسلم اي نساء في النار رأى هم ان ابتمنى افشين وان يسألنا ينخل وان يسألنا الحفظ هكذا رواه الامام احمد في مستعده ولعلنا رأينا كيف حفظ ابو بكر السرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة. لان لما تأيمت حفصة ذهب عمر لابي بكر. وقال ابا بكر لقد تأيمت حفصة. فسكت ابو بكر. يعني كان عمر يعرض ابنته حفصة. انت عمر على ابن بكر يتزوجها. فابو بكر يسكن. لا يقول نعم ولا يقول لا. فذهب لعثمان. يا عثمان حفصة قد تأيمت. يعرضها على عثمان. يقول عثمان رضي الله عنه. انا لا اتزوج اليوم. وكأن الامر ثقل على عمر وهو يعرض ابنته هكذا وليس في هذا شيء ولا ضير ان يعرض الانسان ابنته على الرجل الصالح ليتزوجه ليس في هذا مشكلة فجاء عمر شاكيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كلا الصحابيين من ابي بكر ومن عمر فقال الرسول مطيبا خاطر عمر رضي الله عنه يتزوج حفصة من هو خير من ابي بكر وخير من عثمان فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فلما لقي ابو بكر عمر بعدها وعلم انه شكاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد ذكرها امامي رسول الله على رسول كان يشاور ابو بكر في زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة فما كنت افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا نتعلم من الصحابة الغر المامين هذا الخلق الطيب ورأينا في كتب التاريخ اهل الكوفة سنوات طويلة يفتحون ابوابهم الفقراء بالذات يجدون الطعام والشراء والكساء والمال وسنوات طويلة ما يعرفون من الذي يضع هذا كله على اعتبات بيوتهم الا لما مات علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهم وعن البيت انظر ف... الى الذين يصنعون الخير في السر لعلنا قرأنا ايضا وكلنا يعرف عندما حضرت المنية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسر النبي الى فاطمة ابنته بكلام فبكت ثم ضحكت وتسألها عائشة يعني ما الذي سرع الرسول به بكت ثم ضحكت قالت ما كنت افشي سر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توفي اخبرت فاطمة ان الرسول اخبارها ان جبريل كان يعرضه القرآن مرة مثل عام ولكن في هذا العام عارضه او راجعه يوم القرآن مرتين ولا ارى الا ان الاجر قد اقترب فاتق الله واصبري فبكت تكون سيدة نساء المؤمنين او سيدة نساء هذه الأمة فضحكت رضي الله عنها. فاضل الى حتى حفظ السر وعدم الحاح عائشه رضي الله عنها على فاطمة بان تقول لها او كان في زمننا هذا لألحة الواحدة على اختها لتقول لها ماذا قيل لك وماذا قال فلان وماذا قالت فلانة قال فلان قال فلان وليس هذا من الاسلام في شيء لاننا ان نعيد ترتيب اولويات سلوكياتنا مرة اخرى وفق منهج الكتاب والسنة ايضا من الكوارث الخطيرة ان رجلا يعني يحفظ سره عند زوجته يسرها بكلام فتاجس مع امها أو اختها او صديقتها فتهتك ستر رجل وتخبر الناس او صديقاتها عن اسرار زوجها هكذا العكس ايضا المرأة تسر الى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء هذه ايضا مصيبة كبيرة لماذا لان من اكبر الخيانات عند الله كما قال صلى الله عليه وسلم ان الزوجة تكشف وتهتك ستر زوجها او العكس كما ورد ثمام الحديث ان من اكبر الخيانات عند الله ان يسر الرجل الى زوجته حديثا فتصبح تحدث به جيرانها وان يسر تسر المرأة إلى زوجها حديثا فتصبح لتحدث به جلساء وكما قلنا في حلقات سابقة الخيانة التي قال الله عنها في كتابه الكريم عن امرأة نور امرأة الوط انهما كانتا تخرجان او تفشي كل منهما سر زوجها النبي الرسول الى الناس ونعلم ما وقد في السنة المطهره حديث ام زرع وهذا حديث جميل. ولو حفظناها جميعا لكانها يعني جميلا في الجزء الذي تخص ام زرع. جارية ابي زرع فما جارية ابي زرع? لا تبث حديث من تفسيثها. يعني هي لا تشيع هذا الحديث ولا تشيع وانما تكتم. يعني اذا تترك القمامة فيه فهي تحافظ على نظافته نظافة البيت يعني ويعني كان عمر بن الله للظاهر يقول ما وضعت سري عند احد فلومته على افشائه وكيف الومه وقد ضقت انا به ذرعا يعني اذا كان سري انا لم استطح ان اتحمله واكتبه ولا اخبر به فما بال يعني لا اعترض على احد أن يعني سبحان الله العظيم يتكلم أو يفشي هذا السر وكان العباس يوصي ابنه ابن عبد الله ابن عباس يعني رضي الله عنهما كان عباس يوصي ويرى أن عبد الله ابن عباس إنه قريب من عمر امير المؤمنين فتطرد الضحايا جميعا فكان يوصي العباس إنه يقول له لا تفجنا لأمير المؤمنين سرا ولا ترتابنا عنه ولا تجرين عليه كذبا ولا تعصين له امرا ولا يطلع منك على خيانه ف يعني كما قال اهل الحكمة من افشى السر عند الغضب فهو لئين لان كتمه عند الرضا تقتضيه الطباع السليمة كما يقول اهل العلم احبتي في الله افشاء الاسرار قافة خطيرة وكتم السر فضيلة عظيمة الله ما جعلنا من الذين يكتمون اسرار الناس ولا يهتكون اسطار الناس ولا يكشفون اسرار الناس ولا يفشون اسرار اخوان امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم, وسلم.